أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثالث عشر من تفسير سورة آل عمران. ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد حين يولد، لقولها وإني سميتها مريم. وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد. إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابق وبهذا تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم السابعه تذبح يوم سافعه ويحلق ويسمى. فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان للاسم للإسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن التسمية تعود للأم لماذا؟ <تصفيق> هما قالت وإني سميتها مريم؟ كيف لا لا هذا هذا كأسف عيسى نعم في احتمال لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره، فينفذ إذا وافق عليه الغير. أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول؟ مثلاً الرجل باع ساعة رأي بدون إذية، فأجازه صاحب الساعة. ووافق على البيع نقول هذا البيع صحيح هذا البيع صحيح لأنه أجازة وهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض فسمت وإلا في الأصل أن التسمية تكون للأب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم ولكن الأفضل <تصفيق> الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد وأن يكون الاتفاق بينهما أحياناً تصر الأم على أن, أن نسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلانة وأحياناً نصر الأب على عكس ذلك والذي ينبغي أن يكون هذا موضع نزاع بينهما وأن يتفقا على الإسم فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء لو قالت الأم أنا أريد أن نسمى ابني على اسم جدي واسم جده ناصد وقال الأب أنا أحب أن نسمى بعبد الله هل حق للأب وأيضاً جانبه أرجح لأن أحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم من قولي وذريتها لأن ذريتها لم بعد فهي امرأة صغيرة طفلة لكن يجوز أن يقول أصلحك الله وذريتك غفر الله لك ولذريتك وما أشبه ذلك؟ هل يقال إن في هذا هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم؟ كيف؟ لا غير هذا من قوله وذريتها فإنها توقعت أن يكون لها ذرية هذه. فصارها ذرية توقعت أن يكون لها ذرية فصارها ذرية وهو عيسى عليه الصلاة والسلام وإلا فقد قال كيف تقول ريتها هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد ليست على علم بلا شك لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت هذا نوع من الكرامات ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه ومن فوائد الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء ومن ذلك الإجارة من الشيطان وإلا لكان الاستعادة به من الشيطان عبداً ثم قال عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إلى أخر من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب لأنها دعت فسمعها الله ولأنها دعت فأجابها الله وفي القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوه الدعوة الداعي إذا دعا ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب وجهه محمد سميم نعم ما هو الرد على الملاحدة؟ لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ أنا؟ أنا رد عن يعني رد على الملاحدة؟ إيه. لأن الدعاء. فلا لكن أنا قال فيه رد على الملاحدة لقوله إن ربي لا سميع الدعاء. وضع الذين ما قلت طيب من أين يؤخذ هذا قلنا انك انت سمعت ما سبق ما من ما ذكرت ما قال سمع الدعاء بانك انت Säpäkä tämä vihdessä Mäntä, oikein? Nää on. Nää on. Nää on. Nää on. Nää on. Nää on. Nää on. Nää on. يعني الفورية ومن فوائد الآيات الكريمة أن, أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين بالقبول الحسن والنبات الحسن فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها ومن فوائد الآيات الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله بقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له ومن فوايط الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يسر للإنسان من يحفله من أهل الخير فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطار الرجل بقوله وكفلها زكريا ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل الدليل قوله وكفلها زكريا هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بضاه. لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التعديب والتربيه وإيجاد النفقة دون القيام عليه. الحظر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن لأم طفل أنت أحق به مالا تنكحي، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات، من العابدات، القانثات، لقوله كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر الإنسان من الجزء ما لا يكون في حسبانه يقُوله قال يا مريم أن لك هذا ومن فائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطف لطفا فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب وإن كان لها سبب لقوله هو من عند الله وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لقوله يا مريم أنا لك هذا ومن فوائدها إثباتوا أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربهم وهذا مبتدا الدرس هنالك هذه اسم شارة إلى المكان واللام يقولون إنها للبعد والكاف حرف خطاء. يعني في ذلك الزمن والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن أو في المكان الذي هو محراب مريم نعم هناك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن دعا زكريا ربه وزكريا فيها قراءتان المد والقصر زكريا ربه هذا مد زكريا ربه هذا القصر قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة هبني أعطني والهبة يتبرع بالشيء بلا عوض لكن قال العلماء إن, ل... إن هناك هبة وهدية وصدقة كم؟ ثلاث أشياء فالصدقة ما أريد به ثواب الآخر والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه والهبه ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له وهنا قال رب هبلي أي أعطني أعطاء بلا بلا ثمن من لدنك ذرية طيبة من لدنك من عندك وأضافه إلى, عند إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم لأن هدية الكريم أكرم وقوله ذرية بمعنى مذرؤة أي مخلوقة وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي إنك سميع الدعاء أي مجيبه والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعه وإما بدفع مضره قال فنادته الملائكة وفي قراءة فناداه الملائكة فناداه فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر لأن الملائكة جمع وكل جمع يجوز تأنيث فعله كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا فمثال تأنيث في في الجمع ولو للمذكر ولو ولو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم فالرسل هنا مؤنث ما الدليل الإشارة في التأنيث في صيغة التأنيث وقال تعالى قالت الأعراب آمن قالت الأعراب ولما قل قال الأعراب لأنه جمع وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه وجمع المذكر السالم يجب تذكيره ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن أقرأ البيت والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن المعنى أن التاء مع جمع كالتاء مع إحدى اللبن ما هي إحدى اللبن لبنة فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة. وظهر كلامه حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم فالسالم من مذكر أو مؤنث حسب ما المذكر يجب التذكير والمؤنث يجب تأنيثه وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث فهنا نادته الملائكة نادته الملائكة ليس في تأنيث الفعل إشكال لماذا؟ لأنه جمع لأن الفاعل جمع لكن على قراءة فناداه الملائكة فناداه الملائكة هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا لا إشكال فيه لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكسير وجمع التزك... التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث وتقول قام الرجال وقامت الرجال ويمكن أن يراد أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب جملة وهو قائم في محل نصب على الحال الحال من الضمير ألها في قوله نادته وقول القائم يصلي في المحراب المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة وسم وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين فإن العبادة حرب للشياطين وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس، فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان. ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وإلى قوله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي المحراب، ولكن هذا ليس بصحيح. أن الله يبشرك فيها قراءتان. أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول ومقول القول إذا صدر بإن, بإن يجب فيه كسر إن كقوله تعالى قال إني عبد الله ولا جد أن تقول قال أني عبد الله كذا طيب وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر فنادته الملائكة بأن الله يبشر أي ببشرى ببشرى الله تعالى بهذه بهذا الذي يحيى وأيضا في قوله يبشرك قراءتان يبشرك ويبشرك وكلاهما سبعيتان فصار في هذه الآية في ثلاث كلمة منها كل كلمة فيها قراءتان فنادته فناداه أن الله يبشرك إن الله يبشرك إن الله يبشرك إن الله يبشر نعم والبشارة الإخبار بما يسره وسميت بذلك لتأثر البشرة به بالخبر لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويظهر ذلك على وجهه ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخل مجزز المدرجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبدو منه إلا أقدامهما فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على آئشة تبرق أسارير وجهه تأثرت بماذا؟ بالخبر الساب طيب إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا إخبار بما يسوء بشرا لأن البشرة تتأثر بذلك الرجل إذا, بشرته بما، إذا أخبرته بما يسوء التفع وجهه وتغير فسميها بشرا فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه أي الخبر بما سوء قد يطلق عليه بشارة ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما لأن لأن هذا يؤثر في البشرة نعم مريم يعني أن أباها مات قبل أن تولد <تصفيق> هذا والله ما هو بعي <تصفيق> لا وأيضاً كفلها زكريا <تصفيق> نعم هذا جيد أن والدها كان غير موجود نعم لا يوخد منها وحين يدين زول الأشكال نعم ها عمرها متى؟ والله لا بد يمكن المؤ المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها أنها كبيرة من شابة، لأن حملته فانتبعت فيه مكان مكان قصير، فانتهى نعم؟ الله لكنه لا شك أنه كبيرة نشيبة. لا وصلت إلى حد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستهيض الحم نعم، خالد الشيخ حين لم فهي يوم الله بعد يومين يسمى لا، لا حسن نؤجع هل بين قراءتين في إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم وإن كان على سبيل القراءة فمن العلم من أجاز ذلك ومنهم شيخ فلسام من تيمية ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فستمر عليه لكن الذي أظهر إن القرآن شيء واحد وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر هي ما في بأس نعم لا قصك في يعني بمعنى إنك ترد الكلمة مرتين لا لا يعني يقرأ مثل تقرأ إن الله يبشر وأن الله يبشر كذا لا لا يعني يقرأ الآية بقراءة مثلا حفص والآية الثانية بقراءة قارئ آخر <تصفيق> في نفس الوقت اول التي أو، أو لتسريها الايه تليها <تصفيق> ما حل لا بس هذا اللي فيه الخلاف هذا هو اللي فيه الخلاف نعم كيف كيف ذلك بس هل في هذا النزاع ما ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا ما نقدر نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة والله إنه كما قال أخانا أن أن أباها كانت توفي أبو مريم والله إنه توفى ولا ولا له توفى قبل أن تولد بدليل أن مريم تصرف فيها وسمتها ها Ta' idrex. Lena, mafi ta' idrex. Mafi فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصروه ونبيا من الصالحين.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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ هادا الوقف يعني عليها. قال الله تعالى يبشرك بيحيى بيحيا هذا المبشر به. وعندنا بشارة كما سلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر كم هذه؟ أربعة كلها شماء كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى ويحيى قيل إنه من الحياة وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيى ويبقى وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل والعالمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف وقيل بل هو صنع أعجمي والأسماء الأعجمية ليست من مشقة لأنها غير عربية وعلى هذا فالمانع له من الصرف العالمية والعجمة لأن, لأن العالمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا تسعة مجموعة في البيت أنت نعم لا تحفظ البيت نعم نعم مالك Mä oon. Tai. Nää? Jää. Sämmäg. Aa. Aa. ها؟ سمعتم؟ <تصفيق> طيب يجب الدور الثاني البيت الأول من حفظه معروف مشهور يجمع وزن عادلا أنث بمعرفه ركب وزد عجمة في الوصل قد كمل هذه 9 ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة وثلاثة منها تحتاج إلى علتين إحداهم العالمية مع علة أخرى وثلاثة تحتاج إلى علتين إحداهم العالمية أو الوصفية مع علة أخرى هذه العلة التسعة تمت قسمها التقسا قسم يكف فيها علة واحدة وقسم علتان إحداهم العالمية وقسم العلتان إحداهما العالمية أو الوصفية الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة وهذه لا تأتي فيها الوصفية العجمة ما تأتي فيها الوصفية العالمية ووزن الفعل تأتي فيها الوصفية ولا لا ها؟ تأتي لأن لان الوصفيه هو وزن الفعل الا ثاني مانعتان من من الصرف والعلميه هو وزن الفعل الا ثاني مانعتان من من الصرف طيب يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا حاد من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم يعني مصدقاً بعيسى، لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله، لم يكن من أب، كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى إن مثلاً عيسى عند إن إن عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من تراب ثم قال له كن فيكون ولهذا سمي عيسى بالكلمة لكلمة الله لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل فالكلام وصف للموصوف ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا فائنة منه، فتأف بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كون الكلمة أنه كان إيش بكلمة الله مصدقا بكلمة من الله ووقوله من... من الله بيان لابتداء الأمر وليست في التبعير فالكلمة ليست هنا بعض من الله بل منشأها منه فمن للابتدأ لأن من شأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم وسيدا معطوف على مصدقا فتكون منصوبة على إيش على الحال تكون منصوبة على الحال سيدا من السيد السيد من ساد غيره من ساد غيره وشرف عليه في العلم والدين والخلق والمعاملة وقانون الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك المهم أن السيد من ساد من ساد غيره في الكمالات يعني فضل عليه. وزاد عليه فيكون جامع الاثبات الكمال الكمال الممكن في المخلوق وكذلك أيضا قال قال في وصفه حصورا حصورا معطوفا على مصدقا فهي منصوبه على الحال حصورا فعول بمعنى فاعل أي حاصرا نفسه عن أراد للأخلاق، فيكون هذا الرد المبشر به موصوفاً بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش سيداً مبرراً من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصوراً الدال عليه حصوراً، فيكون جمع له بين النفي وإيش؟ والإثبات وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق هذا لا يكون إلا لمن؟ لله لكنه أمر نسبي قد يكون الإنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء في إنجاهة أخرى هذا ناقص وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص وقد يكون عنده كمال في الأخلاق كمال نعم كمال في الكمال وتنزه عن النقص وهذا هو الكمال كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع أن اهتيان النساء يعني ما يقدر على النساء فإن في هذا نظرا نظرا واضحا لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا إذ أن ذلك ليس منه بتخلق ولكنه عيب لا عيب نعم فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له فيكون وصل له بماذا؟ بكمال العفر هذا يمدح عليه النساء هذا يمدح. لكن ما قلنا أشمل من هذا القول أشمل ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل لأن الأقل داخل في إيش في الأشلة، ولا عكس. المهم أن أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوي الأخلاق وأرادلها، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه معطوفة أيضا على مصدق فهو مصدق ونبي ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له فها, فها, فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لجميع الأنبياء وهو تابع لهم نعم لا هم يتبعونه ولا يتبعونه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع ولهذا صار إماماً لهم ليلة المعراج ولهذا إذا نزل عيسى في أخير الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا فهو نبي مصدق بالأنبياء لهذا قل ونبيا من الصالحين من الصالحين أي من جملتهم وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من من الصلاح لكن هو في جملة الصالحين النبوة صلاح وزيادة والدليل على ذلك قوله تعالى ومن جو الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ها؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالصالحون في المرتبة الرابعة كل من قبلهم داخل فيهم لا. فكل نبي صالح ولا عكس كل صديق صالح ولا عكس كل شهيد صالح ولا عكس كذا كل صالح صالح ها؟ صحيح كل صالح فهو صالح نعم والعكس إيش يا. العكس ما هم يعني كل فاسد فاسد قول ليه نعم طيب على كل حال قوله من الصالحين أي من جملتهم لأن النبي أخذ بوصف النبوة والصلاح فهو من جملتهم طيب قال ربي ان يكون لي ولد قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال لما بشره الله عز وجل ان يكون لي غلام وقد بلغني يعني كيف يقول ذلك ليس استبعادا ولا استنكارا ولكن تثبتا ولكن تثبت وإن فإن, فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به ولا يمكن أن يستبعده ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من إيماناً كاملاً لا شك معه بأن الله يحيي الموتى ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأنه ليس الخبر كالمعاينة إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغ في الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر لقصد إيش التثبت وتثبيت هذا الأمر لا استبعاداً لقدرة الله عز وجل ولا شك في خبره عز وجل بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال أن لك هذا قالت هو من عند الله أنا يكون لي غلام قال غلام مع أنه لم يولد بعد لكن هذا باعتبار ما سيكون والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا يعني أعصر عنبا يكون خمرا يعني الخمر ما بيعصر اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر فعبر عن الشيء بما يقول إليه طيب هنا أن يكون الغلام كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد نقول باعتبار ما سيكون ثم قال وقد بلغني الكبر الواو هذه نسميها العلماء واو الحال يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال يعني والحال أنه قد بلغني الكبر حال من أين؟ من اليافي قوله لا يحيط حال قبل هي حال كيفه من من اليافي قوله لي ان يكون لي أولا فهي في في موضع نصف الحال من اليافي قوله لي بلاني الكبر يعني وصل الي الكبر والحقيقة أنه قد يتواجع تراءا للإنسان أن في المعنى قلبا هل هل, هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ أو يجوز هذا وهذا؟ قال الله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيفا فصار هو الذي بلغ الكبر وهنا يقول قل بلغني الكبر إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا، فأنت إن بلات الكبر فقد بلغ الكبر، وإذا بلغ الكبر فقد بلغ، وقد بلغني الكبر يعني أصابني، وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في في سن الشباب فإنه لا يرى العولع، لأن الانجاب والإخصاء إنما يكون في حال الشباب. وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن بيأتيني الولد أيضا المرأة امرأته عاقر عاقر يعني لا تحمل وعاقر لفه مذكر لكن معناه هنا مؤنث ويطلق على الذكر والأنثى يقال رجل عاقر وامرأة عاقر وهو الذي لا ولد له فالآن كل من الزوجين يعني ليس ليس بصدد, الولادة ليس بصدد الولادة ولكن الله على كل شيء قدير إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ولهذا قال قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله كذلك يجوز عندي فيها وجهان الوجه الأول أنها خبر لمبتدع محذوف والتقدير الأمر كذلك الأمر كذلك يعني أنك باعة كبار وامرأة عاقب ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة أي مثل ذلك الفعل اللي يفعله الله لأنه يفعل ما يشاء. وكلا الوجهين صحيح. كلا الوجهين صحيح. فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأتهم عاقراً لماذا؟ لأن الله إيش يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء فكل ما شاءه الله فعله لأنه عز وجل لا يمنعه مانع كما نقول نحن في دبل كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما مانع فالله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلق، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأل لما فعله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كذلك الله يفعل ما شاء، فلما أيقن لأن الله تعالى سيهب له الولد سيهب له الولد نعم قال رب اجعل لي آية قال رب جعل لي آية أي صير لي علامة تدل على هذا الولد تدل على هذا الولد يعني كأنه يقول متى تكون هذه العلامة متى تكون هذه العلامة رب اجعل لي آية تدل على حصول هذا الولد وأن الولد بدأ ينشأ لماذا؟ ليزداد طمأنينة ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به اجعل لي آية أستدل بها على أن الولد بدأ ينشأ أو اجعل لي آية أزداد بها طمأنينة على ما بشرتني به والآية في اللغة العلامة وآيات الله عز وجل كونية وشرعية والأنبياء عليه الصلاة والسلام أيدوا بماذا بالآيات الدالة على صدقه الآيات الكونية والآيات الشرعية وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سمها الله نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات ولهذا لا تجد آية في القرآن سم الله هذه الخوارق معجزات أبدا بل كانوا يسميها آيات علامات على الصدق أما معجزات فهي قاصرة لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة لشملت ما يأتي به السحرة أو ما تأتي به الجن؟ لأنما يأتي بالسحرة والجن معجز ولا لا معجز. لكن هل هو آية؟ لا. لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء بتسمية خوارق العرائات التي يجريها الله على أيد الأنبياء معجزات. قال آيتُه. يعني الآية التي تدلك فأضافها إلى إلى إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها لكن لأنها علامه له ألا تكلم الناس ثلاثة أيام أنا أحبا أن أفهم إعراب آيتك ألا تكلم آيتك ألا تكلم ها. نعم طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم أنت إنداد ها. نعم طيب إيه أنو مدة ولا في توي المصدر ها في محل رفع ولا في توي المصدر خبر ولا في محل رفع خبر ولا في محل رفع خبر لأنها مفردة واللي وقع في محل الجملة طيب قدر أحسنت تمام آياتك يعني العلامة التي يعطيك إياها أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أن تكلم الناس يعني لا تخاطبه إلا رمزا ثلاثة أيام طيب ثلاثة أيام بلياليها نعم بدليل قوله تعالى في سورة مريم أن تكلم الناس ثلاثة ليال سويا أية أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها قال إلا رمزا إلا هذه أداة استثناء ولكن أحب أن أفهم هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع محمد منقطع الرمز ليس كلاما كام لغير كلام طيب نعم النقاط تكلم إلا نعم متصل هذا ان قوله الله عند المحاوين نعم هذا قول مفصل طيب هو ان, أن الواقع هو المفصلين المفسرين هل الاستثناء متصل تتكون إشارة من الكلام، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة. وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع، لأن الرمز ليس بكلام. ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبرص راتبه. ولو كان كلاماً، هاه؟ لبطلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا صرفها شيءٌ من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام، لأنه ينبئ عما في النفس. وقد يعتبر الشارع، الشارع يعتبر الإشارة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي؟ بإشارة اليهودية التي قالت بإشارة الأنصارية الجارية الأنصارية التي قالت حينما قالوا من قتلك فلان فلان فلان فأشرقنها فاعتبر الإشارة فلا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس لكنها ليست القول الذي هو الصوت لا شك في هذا أيضا فمن لاحظ المعنى قال الاستثناء متص، ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت، قال الاستثناء مقطع، ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن أن ينطق بلسانه مع الناس مع الناس، ولكن يشير إليه إشارة. ووجه كون هذا آية أنه عاجز عن النطق مع أنه سليم وأنه عاجز عن النطق مع الناس لا مع الله وهذا شيء غريب يعني إنسان إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكرم إنسان سوي لم يأته آفة ولا علة في لسانه ولا يستطيع أن يكلم الناس. هذه آية عجز في مقام القدرة وقدرة في مقام العجز عجز عن كلام الناس مع في مقام القدرة على الكلام وقدرة على على كلام الكلام مع الله التسبيح وغيره وعجز عن الكلام مع الناس. فهذا من آيات الله عز وجل. ل ليريه أنه قادر على كل شيء الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن ولا لا ها يستطيع الواحد يتكلم من إلى صار نعطيها الله إمداد في في المعنى يتكلم كم ساعة إلى قبل الغلمنة عن هاي لكن نعم يتكلم كثيرا ولا يتعب لكن المشي المشي يتعب والبطش يتعب أما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيعه يمتنع من هذا الرجل ما يقدر فلم الناس إلا رمزا وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا نعم ما انتهى الوقت أيها ماه؟ إن شئ إن أحببت أن يكون الراجح من الاستثناء منقطع فهو منقطع. وإن أحب من قال إنه متصل على فهو متصل. وإن أحب التفصيل ما فصل كعبد المنان فانفصل النص لا ما يترتب عليها شيء محمد. والله في احتمال الحقيقة في احتمال نعم محمد. انا زكريا عليه السلام جاء من هنا لا لا لا من عنايز يابن الكتابه اجازن بكره وهنا مع أنه أول يعني لم, لم لا, لا إن الله هذا لو كان الاستبهام على سبيل الاستبعاد محمد وما ستفهم مستبعد للواقع مستفهم للتثبت أنا الآن لو قلت بعطيك مثلا عشر ريال وأنت ترى أني صادق وتعطين عشر ريال وش بهذا التثبت ما قصد السباع ولا ولا الشك <تصفيق> سبح وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهراك واصطفاك على نساء العالمين يا لَرِيَمُ قُلْتِنَّ عَبْدِكَ وَسُلُوَيْنَ وَرَكِيعَينَ رَكِيعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْدَارِ الْعِبْرِ مُحِيطٍ إِلَيْهِ وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمْ إِلَّا يُنْقُونَ أَقْلَامَهُمْ إِلَّا يُنْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمْ إِلَّا يَقْفُلُونَ Ilqalaatil-malaikat, ya Maryam, hunda Allahin, wa shuru bi-kalimat minnus mu-Messi, ismuu Messi, ayes bin Maryam, أعلن بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أذكر كثيرا أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا وفائدة الذكر كثيرا هنا أول بالذكر كثيرا لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله, الله. الذي هو أجل وأشرح من مخاطبة الناس وكلامه فقال واذكر ربك كثيرا لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام لرمزة ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه وقال له أذكر ربك كثير وهنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك فالقال واذكر ربك فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأموراً بها لما منع من خاطبة الناس صار متبرغا فأمر بأن يشطل هذا الفراغ بماذا بذكر الله عز وجل وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له وإنك ستذكر ربك كثير ووجه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار صار طاعة وإن كان ذكر من أصل طاعة لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس وقالوا اذكر ربك كثيرا هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا أو لمسطر محذوف أي ذكرا كثيرا الثاني كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيدا وهنا قال وسبح العشي والإبكار العشي آخر النهار والإبكار أول النهار وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره بذكره فيهم فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال تعالى سبح بالعشي والإبكار هنا في والإشراق والآيات في هذا كثيرة لأن في الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستدبر النهار, مستدبر النهار فيكون الإنسان شاقلاً وقته أوله وآخرة بماذا؟ بذكر الله من أين يبتدع العشي؟ العشي يبتدع من زوال الشمس بدليل حديث أبي هرير رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتى صلاتي العشي وهي إما الظهر وإما العصر آه. وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل ولكن الأول أصح نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل وأما العشي فهو آخر النهار، وقوله تعالى والابكار، الابكار ليست جمعاً لبكر، لأن جمع بكر إيش؟ أبكار كسبع وأسبع، لكنها مصدر أو سلم لهذا لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار، وقوله سبح بالعشي والابكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمون ثلاثة عن صيفة العيب وعن نقص في في كمال وعن مماثلة المخلوقين انتبهوا عن مشابه هذه اخرجوها من أسنتكم قولوا مماثلة لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن ويسبح الله عن هذه الأمور الثلاثة ما هي النقص والنقص في الكمال ومماثة المخلوقين فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نور ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسلم اللغو وممات المخلوقين مثل قوله لا يسكن شيء هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد يكون بالقول ويكون بالفعل فكل من عبد الله فقد سبحه كل من عبد الله سبحه القول ولا بالفعل بالفعل وإلا لم يكن فيها كلمة سبحان لأن العابد تستلزم عبادته عبادته المعبد أن يكون كاملا لأن الناقص الناقص لا يمكن للعاقل أن أيش أن يعبده بكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقراً له بالكمال مسبحاً له النقص. واضح يا جماعة طيب وسبح في العشي والكام طيب ألبى في قوله بالعشي يحتمل أن تكون للسعاب يعني في كل الوقت وأن تكون للظرفية أي في العشي فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح لقوله تعالى وَإِنَّكُمْ تمرون عليهم مُصْبِحِينَ وبالله هم يمرون عليهم كل الليل يدرجون عليهم لا يمرون في أوله في آخره في وسطه وإذا كانت الاستيعاب فإن المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كلهما بماذا التسبيح؟ طيب نرجع الآن إلى الفوائد من من أين؟ طيب قال الله تعالى هنالك جعاز زكريا رب قال رب هب لي من لدنك دليل إلى آخر يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله. حتى لا نستأنون عن دعاء الله لقوله دعا زكريا رب ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات القياس إثبات القياس من أين لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن إيش يرزقه ولدا فيكون انتقال من الشيء إلى نظيره وهذا هو نفس قياس محمد بن سلامه عليه وسلم صح ها؟ إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة غبرة وهو أن يسأل الله أمرا وإن كان مستبعدا ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيغة التي توسلوا بها في الدعاء هي اسم الرب اسم الرب لقوله رب، ولم يقل الله ولهذا تجدون أكثر الأجهة مصدرة بالرب لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية ولا لا لأنها فعل وكل الأفعال من مقتضى الربوبية فلهذا يتوسل الداعي دائماً لله بالرب قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي, يا ربي ومن فواعد الآية الكريمة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه الولد من أين من قوله وقد بلغني الكبار نعم جاهز Edin mua, gef. Taj. La' ma'em diankimme. La' هاي كل هذه راحت يلا عطني سؤال ثاني الشيخ كل جعلنا, جعلنا البلد الضريحيه صحيح صار بينهما فرق اجعلناها للاستعاب لم يكن فرق لا الاستعاب إنه كل الوقت الوقت وليس المعنى دون دون غيره دي. لكن هذين ووقتين مخصوصاً بالتسبيح والغير يسبح لكن هذا أهم شيء مخصوص <تصفيق> لا؟ لا، ليس معاناً هذا أكثر ما تم التسبيحات والتاليبات في أول النهار وآخر نعم، محمد؟ قال كذلك الله يفعل ما قال كذلك الله يفعل من الذي من نا من نادى زكريا إذن يكون القائل ما وصل ما وصلنا الحقيقة نعم هذا سؤال مطروح يا محمد نعم نعم يعني يعني Naps, häntä napsa, häntä napsa, saa kuin tää, täkien omilla füüen, jää nuh päättä napsa, nä, anna sijidena Muhammad, Wallah Muhammad sijidena, täkien hälä sahahat joulun kädä, ei, nä, وين نعم. ويخرج من من الصالحين. نعم. بين النبي يعني أنه, أنه ولد من صالحين؟ نعم. ما هو بالظاهر؟ هذه من بيان لحال يحيى. نعم. الشيخ أبو ناصر من إذا كان الرجل أهل الاستياء لا بأس، يعني مثل اللي قال يجي واحد الفاسق فاجئ يقول سيدي ما يجوز، لكن الأهل الاستياء لا بأس، عبد الله، هاه؟ إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس، السلام عليكم، إذا ما في عدوان لا بأس أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم أجعلني نبيا رسولا هذا حرام طيب كلامنا ما يقبل مع الأخ السائل يقول سيدي سيدي محمد هل معنى ذلك إنه يحرم إنه مسال يقول قال سيدي محمد لا يحرم. أي. ولأننا نحن ينبع أن نتأدب كأدب الصحابة كأدب الصحابة إذا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيده قال رسول الله قال نبي الله نعم إذا صدق الوصف فلا فأس لو قال العتيق لمن أعتقه يا مولاي صح إِذْ قُلْنَا يَا وما هم فلديهم أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ أيهم كَذِبًا ۖ فَاعْتَزِلْهُ يَعْزِلْكَ ۖ إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الله وَلَٰكِنَّهُ مُنْكِرٌ حَقًّا الله وَلَا يُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَلَا بِالْكِتَابِ وريا في ومن, في ومن <تصفيق> الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء أخذنا منها أربع فوائد Arabian, Arabian, Arabian, حمك <تصفيق> الله خلاص الرابعة بلغت دون وقد إذن معناه قال ربي أن يكونوا أهلا هذا الآية الليلة الفوائد عليها <تبع في الهوات> يعني من أول الآيات <تبع في الهوات> سبحان الله من فوائد الآيات الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك حيث أضاف للهبة إلى الله عز وجل وهبة الكريم تكون كبيرة ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء, الدعاء الذي يدعو به في صلاته قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنه وإنما يسأل الذرية الطيبة ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إليه إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذرية وطيبة ومنها الدعاء دعاء الله وهو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل انتبه ولا تكل. وقد ذكر الله عن الرجل يبلغ الأشد أنه يقول أصلح لي في درية إني تبت إليك وإني مسلم. ولا شك أن صلاح الدرية أمر مطلوب. لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه من فوائد الله الكريمة التوصل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به فالداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق وهكذا ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة معلوم يا محمد يشمل دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة في ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها فإذا علمت أنه سبحانه وأفور فتعرض لمغفرته وإذا علمت أنه رحيم كذلك وهكذا فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله من أين أخذ عبد الملك السلام نعم أحمد وجه ذلك طيب هذا واحد اه ثبات القدرة القدرة على الإجابة نعم الثالث أنه لا يوقع إلا الكريم نعم إثبات الكرم الله لكونه عز وجل يجيب من دعاه فإن قال قائل أحياناً يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه أحياناً يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء وقال إبراهيم إن ربي سميع الدعاء فما الجواب الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع وإما أن تكون لمصلحة الداعي إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات شرط فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاهي والله اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قوله وعمل لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب هذا غافل ولا حاضر ها؟ غافل نعم لا يستجيب الله من دعاء من قلب غافل كيف تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتنجيه يا ربي أعطني كذا وأن قلبك مشغول بشيء آخر هذا والله فيه سؤادة أيضا هذا يتخلى تتخلى في إجابة الدعوة لوجود, لعدم وجود الشرط لانتفاء الشرط ما حضر قلبه قد يكون ذلك لوجود مانع ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكل للحرام والعزب فإن أكل الحرام من أكبر, أسباب موانع, من أكبر موانع إجابة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعملوا الصالح، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب أربعة أسباب من أسباب جبه الدعا ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أعوذ بالله استبعد أن الله يجيب هذا الدعا فهنا تخلفت إجابة الدعاء لماذا؟ ها؟ لوجود مان؟ وقد تكون لمصلحة الداعي يدخل الله له عنده ما هو أعظم مما سأل أو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه مثل أن تكون إجابته سبباً لفتنته سبب لفتنته عن دينه فبرحمة الله وحكمته لا يستجب له هذا الدعاء لمصلحة, من؟ لمصلحة الداعي ولهذا ينبقي للإنسان أن لا يضجر إذا دع الله فلم يستجب له وأن لا يسأم ويستحصر فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له فزال الإشكال الآن؟ ها زال الإشكال الذي قد يرد على قوله إنك سميع الدعاء وبقي أيضاً إشكال آخر وهو أن يقال لا فائدة من الدعاء لا فائدة من الدعاء لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت هكذا يقول بعض الناس فبماذا نجيب نجيب أولا أن هذا قول باطل من أصله لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين بل يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه فإن الله قال وقال ربكم ادعوني فكيف يأمر عز وجل بأمر لا فائدة منه هذا مستحيل. فهذا القول باطل من أصله ثم نقول الشيء يكتب لك لكن بسبب يكتب لك لكن بسبب فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك، فإنه إذا انتفت الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدره قدرها أي ذرية طيبة مقرونا بإيش بالدعاء مقرونا بالدعاء، وهل يقول عاق أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح وإن لم يرد ولدا لم يأتي ولو تزوجت هل يقول هذا عاقل لا ما يقول يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح تزوج يأتيك الولد